الحقة ما الحقة وما أدراك ما الحقة كذبت ثمود وعاد بالقالعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وَأَمَّا عادوا فأهلكوا بريح صرصر عَاتِيَةٍ سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أَيَّامٍ حسوما فترى القوم فيها صرعا كَأَنَّهُمْ أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم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 لنجعلها لكم تذكرة وتعيا أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هؤم قرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية Sterker nog, dan kunnen we niet meer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 له لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تَن